رأيته مطرقا يبكي فأبكاني وهاج من قلبي المك لومي اشجاني في زهره العمر الا ان دهرك لا يرعى الشيوخ ولا يرثي لصبياني بكى فكادت له نفسي تذوب واسا كأن راميه بالسهم أصماني دنوت منه أحاكيه وأسأله علي أواس جراح المثقل العاني ما اسمك قال ك الغلام كأن الله يلهمه إلها يحيى صبيا أو سليمان إن جئت يا عم فاسمع قصة عجبا وانت تكن عرفت للقاص واداني يا عم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 فكري ووجداني بني جرحك في قلبي يسيل دما فرحا صباك فما اشجاك اشجاني لا تاس ان عشت بعد الاهل منفردا فكلنا لك ذاك الوالد الحاني وكل أزوجنا أم بها شغف لتفتديك بروح قبل جثماني تهلل النشئ الباكي وقال بشكراني أمي في الأصطن لا تأسي ولا تهني إن سنفديك من شيب وشبعني أمي في الأصطن لا تأسي ولا تهني إن سنفديك من شيب وشوباني في لا ولا تهني من شيب وشوباني من وشوباني سنفدك من شيب وشوباني